بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد and He is on every great thing. He is the one who والله بما تعملون بصير خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم والى المصير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 وَقُم نَبَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا بَأْسَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستهن الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لي بعث قل بلا وربيلت بعث الناس ملت نبأ النب ما عملتم وذلك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 عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار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 إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وَأَطِعْ ٱللَّهَ وَأَطِعِ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ۗ لَا يُغَلِّظُ عَلَيْكُمْ وعلى الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله شكور حليم عالم الغيب وَالشَّهَادَةِ العزيز الحكيم